بين رقي أبي أيوب وانحطاط بن أخطب طفلة بريئة من نسل هارون صلى الله عليه وسلم اسمها صفية تنعم بدلال استثنائي من والدها حيي بن أخطب وعمها لكنهما أحملاها ذات يوم وكأنها لم تخلق تقول لم يكن من ولد أبي وعمي أحد أحب إليهما مني لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه فلما قدم صلى الله عليه وسلم قباء غدا إليه أبي وعمي أبو ياسر بن أختب مغليسين، فوالله ما جاءنا إلا مع مغيب الشمس، فجاءنا فاترين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينا، فهششت إليهما كما كنت أصنع. فوالله ما نظر إلي واحد منهما فسمعت عمي يقول لأبي أهو هو؟ قال نعم والله قال تعرفه بعينه وصفته فقال نعم والله قال فماذا في نفسك منه؟ قال عداوته والله ما بقيت عاد إلى حصنه ما لي تدارس الوضع فقد باءت هجرات اليهود لمدن النخيل المدينة وهجر وخيبر بالفشل بعد أن جعل الله خاتما النبيين من العرب بني إسماعيل لا من اليهود بني إسحاق وعنصرية اليهود ترفض أن تكون النبوة في غيرهم بل هي عنصرية حتى في مقام الألوهية وخلاصتها أن الله واحد لكنه إله لقبائل بني إسرائيل فقط فاليهودي العنصري لا يؤمن بمحمد لأنه ليس منهم فبقية القبائل والبشر أقل شأنا في نظرهم من اليهود الذين خرج منهم عشرات الأنبياء لم يأبه صلى الله عليه وسلم لعناد يهود بل عاد إلى بيت أبي أيوب الأنصاري المهذب الذي يفيض بالمشاعر فيقول لما نزل علي صلى الله عليه وسلم في بيتي نزل في السفل وأنا وأم أيوب في العلو فقلت له بأبي أنت وأمي يا رسول الله إني أكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا أيوب إن أرفق بنا وبمن يغشانا أن أكون في سفل البيت كان أبو أيوب وزوجته طيفان من الذوق، إنكسر لهما إناء لحفظ الماء فندلق الماء، فظل يجففان الماء بلحافهما الوحيد، خشيت أن تتسرب قطرات منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إنهما في الحقيقة لم يسكن الدور العلوي كله كانا يتحركان في جانب منه إنهما يتجنبان السير في الكثير من مساحاته خشية أن يسيرا فوق المكان الذي يكون فيه صلى الله عليه وسلم مشاعر لم يطقها أبو أيوب ولا زوجته الطيبة، فقرر أبو أيوب البوح له، فنزل إليه وصارحه صلى الله عليه وسلم،